نفسنا وزيادة أو نقل أو اتعارة كنفس أهلي فهو المرامب في السؤال القرية كما هذا تجيب دون المريح وكالسياد القرية كمسبيل والغارب المنفوض عن محلي ربي رمك فالله تعالى يريد عن المطاق يعني ما لا كان كلام كما سبق عن أقسام الكلام من حيث جسام الكلام كما سرق اتى على ما جاء اي جواب والكلام على ابواب وذوق والذي جعلها 20 بابا ومنها اقسام الكلام وتكلم عن اقسام الكلام على كما يتركب من هو الكلام وكذلك يرى على انتسام الكلام لا خبر وانشاء وهذا يكون لما ذكرته ومما قلناه في الجزء الماضي اننا قلنا ان ال أنا أنا أن قسموا أن الله قسمه إلى إلى وخبر وإنشاء، وما تمن الإنشاء بقول الرجل لزوجته أنطوان، وأنهم قالوا هذا إنشاء وليس طلب. والواقع أن المثل في أبسا من حيث أن قوله أنطوان الواقع أنه خبر فيمعنى الإنشاء. قد يكون جرى لبس في طويلة الجاس الماضية فعليكم أن تستدعيكم فنبتقوا لأن تقالب أبنه ذلك هذه خبرها لكنها خبر بمعنى الإنشاء ولذا أحيث إلا أنه ينقف إلى خبر الإنشاء والطلب في فيه من جملة أقسام الإنشاء والاستفام والطلب والنهي والنهي والاستفام كلها الالشيخ لكن احيانا ثيرا يا اطل او يا في صيغه خبره به الى الشيخ يعني اليوم الخبر بدل كتاب الله عليكم أو قل عليكم نصيحه قل عليكم فيما جاء فيما هو خبر وماذا منهم الالشيخ الالشيخ وان كنتم ترى ما تمام ما دون فيما نسول يا ايها الذين امنوا قل عليكم صيحه فيا خبر الحضر يراد به أذن الشيء يرده الحضر ويراد به أذن الشيء <تصفيق> فهذا ما يستدرك ثم كذلك أيضاً قسم مثلاً من الحقيقة ومجاز، وتكلمنا عن الحقيقة من داعي غيرها سواء منها مستعملة أو استعمال أنظم الواقع الأول أو الواقع الأصل قال انه الى ان وضعه الاقوم كان مجالا وقيل انه ما قاله في الاصلاح المتضاربه او الاصلاح المقابله كما قلنا للحقيقه العرضيه والحقيقه اللغويه والحقيقه الشرعيه فالحقيقه اللغويه الشرعيه والعرضيه على والحقيقة أن العقلية تكون مجالاً لن على الثالث الأول، وقد أوضحنا ذلك في البص من المجالات الماضية. أما المجال فعرفه الشيخ الطويلين، ثم المجال ما فيه تجوزه باللفظ يعني المجال ما تجوز به عن. لأن هذا هو المجال والمجال مصدر مكاني مجال غير ذاتي زماني مكان الاجتياج أو زمن الاجتياج لكن محضرنا غالبا المكان فأطلقه اسم مكان مجال اسم مكان ومن المجاوزة ومنه جاوزت كذا في معنى مرات به، و... ومقصوداً بجملة النص على معنى أنه نقله، أنه من وضعه أو من استعماله الأرض أو وضعه الأول إلى وضع آخر غير الوضع الأول. قال ثم المجال ما بين تجوز. فقال ومن أن قلنا أن الأحكام السعيّبات. أنه لا يعرف الشيء بنفسه فقالوا أن المجال لا يوجد وهذا يعلم على إيش؟ يعلم على الدور فكان ينبغي أن لا يأتي باللح أو اشتفاقات المعرف يأتي بها بالتعيق لكن ممكن أن يوجه هذا يعني بعض تقول هنا ليس بمعنى المجاوزة يعني بمعنى المجاوزة الغري من التعدد يعني ما عدده فإذا قمنا بمعنى ما عدية فلا يكون هناك دور لأنها تجوزة معنا تعزة فإذا قمناها تعزة اللغوية فلا يكون هناك دور لأن هذا لها معنى وعليه لا معنى فتكون الجيرة كما يقولون الجيرة مفكة فإذا كانت الجيرة مفكة فلا دور ثم المجال ما به تجوزة في اللغض عن مروع إذا ينتقل اللغض مهم بل عن نقضي من الأول أو عن مبعيد من الأول إلى معنى الجنب كأن تقول قابلت أسدا كما مثلنا فيما سبق واتتريد رجل الشجاع قابلت أسدا أو عانقت أسدا واتتريد رجل الشجاع فإن الأسد في نقضي أرض مبعيد الأول نقصد منها الحيوان المفترس ثم نقلت إلى أبد الشجاع فإذا تجوند بها معنى الأصلي ونقلت من معنى الأرضي إلى معنى نار فإذا قامنا سمي مجال لأنه فيه انتقال انتقلت من معنى الأصلي إلى معنى الجديد طبعا ولا يقول إلا جفرين ولا يكون إلا بقرينه تمنع من إرادة المعنى الأفضل سهد من هذا لا يكون لأن الأفضل بالكلام هو الحقيقة الأفضل بالكلام هو الحقيقة ولهذا لا يقع بالمجال إن إذا كان دم التقارير دمنا المعنى الأفضل أو المعنى الذي كان في وقت الأول فقد نقضي هذا لن نتكلم عن طريق المجال في القرآن على نحو معاشا ما يليه في أجل <تصفيق> الحقيقة يعني الكلام في هذا دقيق جدا وطويل وأكثر ما يعتاد عليه الصليح من حقيقة لنا لا بثبها. ولكن الآن مرحلة أصل في هذا هو في البناء وبين تأويل أدب في البيان. البيانيون هم الذين هذا بحثهم وهذا ما ينامه ولها أنشطة مزيدا. ان المال مديات الضغوط عصبي لما يتقعوا في توتر البدء وقفعت جهيزة وطولة لخظيم هذا المجال معروف مشهور على معنى أنه جاء بالطولة لخظ جاء في الطولة لخظ طبعا معروف أن أصله حينما كانت مارا في خبر فجاءت جهيزة هذه مراعبة أخبرتهم بالخبر الحقيقي فقاله قفعت جهيزة لخظيم هذا مثال معروف أنت مثلا حينما نكون جانسين نحن ونتمارا في خبر هجاء فلان وما جاء فلان ثم يجلق النعم لقد جاء وأنا الآن أتيت المطار ورأيته فلكننا نحن رفع الجريزة قولكم نخطي فلكننا رفع الجريزة هذا ما يكون جريزة هذا رسيا فالثلاث وليس عند الأخطة يتحجدون إنما استعملنا النسان استعملنا النسان ونقلناه في حالتنا فإذا نحن نقلنا أسلوب أو نقلنا تركي فهذا أيضا عنده هو نوعا من المجال فقد يكون المجاز مفرد بالكلمات وقد يكون بالترسيح وإذاً هذا النوع من المجاز يكون إما أن يكون مجاز المفردات والألباط فهذا يكون مجازاً دغوياً وإذا كان بمرض كبال ولا كان من ثوات في أمثلة الأمثال العربية أو غيرها أو حتى في أثري هذا يسمى مجازاً عقلياً لأن وزء البعض إنما تطورنا أن الجهيز كذا وكذا فتخجل نبل المثال وإستعمل في ما نعتبره فتمر هذا مجالا عقليا كذلك أيضا من حيث مثلا إذا كان المجال يعتمد على تشميل مشبه أو مشبه به سواء كان موجود أو محدود لكن إذا كان يدل على تشبيه فهذا يسمونه استعارة سما استعارة إذا كان المجال يعتمد على التشبيه كما تقول قابلت أسدًا قابلت أسدًا هذا مجال عندهم لكنهم من نوع الاستعارة لأن التشبيه كان مشبه لهم بالشجاعة في هذه الأمور طبعًا طبعًا نظر إذا كان كبيرًا المشبر المشبابي والمشبر وعدات التشميل هذا عشاء هو تتعلم في نفس راحة التشميل لكن لكنه مجان من حيث إنك جعلت الرجل كالأسد في كما قلنا أما قضية استفاءك كانت التشميل فهذا مرحبا أحد أن يكون تشبيها بليغا أو غيره لكن المقصود أنه إذا كان المجان يعتمد على التشميل فإنه مزمى استحاره فإنه الزمان استعاره والاستعار الطويل عندهم جدا استعارة تصريحية استعارة مكنية استعارة استعار ترشيحية استعارة تبعية استعارة أصلية كل هذه المباعث تعتمد على المنود الشبه المشبه به وعلى وجود لازم من لوازمه وجود حقيقة كلام بروي في هذا الحقيقة لكن على كل حال إذا كانت القرينة في المجال في الشبه أو الشبابية أو الشباب الشبابية أو الشبابية المشبعة أو, أو آخره في هذا التمثيلها بأنواعها ونواحيها أنواع السيارات هذا هذا المجال الذي يمكن شبهه يسمى السيارة هو إياها مجال لكنه يسمى السيارة أما إذا لم يكن معتمدا على الشبه أو لا تشبيهه يسمى مجال موسى يسمى مجال موسى لأنه خالي من التجميل أو أدواته أو مقاصده خالي من التجميل بأدواته أو مقاصده، فيسمى مرسلا لأنه مظلّ بمعنى مظلّ. لكن بغير هذا لا بد من ما كان أن يكون بينه وبين المعنى الأصل برينا. ما ما يكون في مجالس برينا عندما لا يكون مجالس برينا. تمّنا أو نتمّنا. أن المعنى الأصلية أيضاً يجعل تصحح النسلة المجازدة من علاقة وقرينة وهذه علاقة قد تكون السببية قد تكون المسببية قد تكون باعتبار ما كان، قد تكون باعتبار ما سيكون وقد تكون قرينة حقلية وقد تكون قرينة حالية كما ينقلون في هذا وهذا يعني من أراد المزيد فليقرأ في, في كتب البلاغ والميان وهي كتب ظاهرة حقيقة القوم راغبا مثلا يجب يتا انا وقت يتا انا اموال وقت علي يتا انا اموال كما نعلم ان يتم لا يكون دموات ان يتم ربما لين الذي لم يبلوا ان يتم من لم يبلوا ولكن لماهم يتأمّد باعتبار ما كان باعتبار ما كان لما يسوي تأمّد عندما يبْلُغُ طمأنه اليتيم <تصفيق> ما يطمأنه لا يقوم يتيم إلا إذا لم لا يُثمَن بعد احتلال لا يُثمَن بعد احتلال وياذى قرب بيوات الاجتماع ولهم يعني هذا مجازٌ على مجال على فتوح باعتبار ما كان. وذلك ان هذا طويل جدا ولهذا يعني ولعقات ايضا تختلفت طبيعه اتنبه دائما على حكم المقتنع على سبيل العرب وعلى فامي او احيانا قد حتى حتى من حتى الملغيون وان يعني المناظرون في دروس ناحيه الحلاق فادي امر من جهه جانب ومن جهه جانب اخر لكن على كل حال واضحة جدا وضع الله لديها دقائق على حسب عنق الإنسان في سامله أساني بالعرب ومسلام العلماء ومثلا أيها الثلاثة إذا كان من من المجلد المرسل مثلا اليد بمعنى النعمة اليد بمعنى النعمة هذا مثلا مجلد المرسل يا من أبوفلان لم عندي يد. أكرمني ذو در... أكرمني ذكو في بلدي فغمرني بإكرامي فله عندي أيات بيجام أيات بيجام أو له جد بمعنى نينما وأحيانا ينت يعني ت ت ت ت ت بمعنى بدر هذا أيضا من المجاز المرسل. ومنه صلى الله عليه وسلم أسرعكنا لحاقا بي أقول كنا يدا في زوجاته يطلق أسرعكنا لحاقا بي أقول كنا يدا ويقال لزوجات النبي فأقول الله سبع يدا يا مهوة فأنت يا أهوة أول من أول من مهقة في زوجاته فكانت زيلب زيلب فكانت هي أم يتامى كانت كريما كانت كريم وطائفة أيادي على اليسام وعلى وكانت ذات نعمة وكانت شكل كان أكثر من بجلة فقرروا وطلقون يدا بمعنى أنه ليس للحقيقية وإنما رأت الفضل والكرم والإنعان على المحتاجين بينما هذا ليس مجاز ليس استعارة وإنما مجازون طبعا هو ليس دائماً إذا لا نمكن ألحمها الحقيقة أما إذا أمد أن ألحمها الحقيقة فلا مثل الإسلامية لله عز وجل أي في محل الله لا على قدره ولا على نعمة لأنه لا مانع، لا عقلا ولا من ثلاث اليت الله سبحانه وتعالى يدفت مجدامه فحينما نقرر هذا لا يعني وأبدا نتكلم عنه في قضية المجال في القرآن وكذلك فيما يمثل به الشيخ من أمسه ثم المجاز ما به تجوزة في دفع عن موضوع في دفع موضوعه تجوزة من نفسك. ثم مجال قد يكون من نفس أو زيادة قد يكون من زيادة أو نقص قد يكون من نقص أو السعر. والسعر كما قلنا هي التشميل. فالسعر وهي التشميل سيكون أيضا مجال. انا اصلي اهلي و موعده بيسوي انقري يعني موعده فوق يعني هو ساء يطريا و ساء الاقار يعني موعد وقت الاهل يطريا كلا هذا مجاز نصب ويسمى ايضا مجاز حذف يشمونه مجاز حذف مجاز من حذف طبعا الذي حمد على اذى لانه لم يقصد اليه الطريا فان الفنيه العاده ان مقروء من جذرا و هذا السؤال لا يمكن ان يدون ان طريا ولا ينفي انوبه الى <سؤال> الذروه <سؤال> ان الموضوع ان احدى شركات طبعا بالقوعان و الذين في هل القوعان مجال طبعا كما ذكرنا في جلسه الماضيه الموضوع يحتاج الى بحث وانهم يتقولون وعلى أنك حينما تقول يسأل القريح أنه صحيح زوال عربية وحينما تقول عدلت أسداً وأنت تريد الرجل صحيح ما حد يقول لك إن هذا من كلها عربية وكذا يعني على معنى أنك لا تريد الأسدا أنه المفترس إن المدرد الرجل صحيح. فإذاً الأسلوب متفق عليه الأسلوب متفق عليه أنه عربي وأنه صحيح ولا إشكال فيه البددين الناسين للمجال والمثبتين للمجال ولهذا كما قلنا في الكري يعني التعليم للعرب والعربية واسعة جدا يتحدث الانساء ببيانه وبلاغته وبدعه ويستعمل كبيرا من الكنايات وكتابة التشميلات والاستعارات وهذا كله بل, بل حتى حيث تكون بلاغة في مثل هذه المعاني وكل متفقون عليها. لأن اللغة العربية تحتمي هذا كلها هذه هي الأثارين في التشبيلات وفي العلوم البلاغي فيها وغالبا لا تكون البلاغة إنما حينما لا يكون ترجم مباشرة حينما تحرر وحينما تنمح وحينما تابع معنى بألفاظ يعني فيها قوة وفيها بلاغة فهذا من أرض على ثاني فكلهم تتفقون على هذا إنما اختلفوا بالتسبيع يسأل القرية كل من يقول هذا أسلوب بل حسن من أساليب العاليم، والإدار يريد أن يمرق وقتلا ما جناح ذو من الرحم على كله من من من أبلق وقتلا ما جناح ذو من أبلق على السلي واقف وكله مطبقون عليه. لكن خنافس ماذا نسمي هذا النوع من الأسلوب؟ يعني يركز معي. يا أخوان. يعني ماذا نسمي هذا النوع من الرسول؟ كلهم متجبرون على أن الرسول عربي خاصم ولا شك، ومتجبون على أن الرأي خفيان، ومتجبون على أن الرأي غلاط. لكن ماذا نسمي؟ <تصفيق> أننا طبعاً لك مقايض هو مجال، ما مع المجال فليس بالطريقة أن يسأل عبرات أو حلف، ولا كنا متجبين أو حلف. في حد أن المخصر بسألها يا على أن هناك وناساً حاولاً يقبضي في هذا إنما يقول بسأل القرية والقريه في اللغة لمن ستعتوكم إلا على من كان بها ساكنون إذا كان بها ساكنين وإذا كان بها ساكنون سأل قريه. وإذا لم يكن بها ساكنون فلانتزاً ما قرية هذا ما لا لكن لا يقول ما قرية كان فيها بها من قارون يا ساكنون في هذا وإذا كان كذلك نا... فأيكون لا مجالس وبعضهم قال إن الخبار مع يعقوب فأبنائه قالوا له جسة أقريتة التي سلت فيه ويأخم التي أبغلنا ممكن يعقوب عليه السلام وهو أمين أن يسأل قاريا باعتبار أنه النبي من جنفت الجزوان له ممكن أن تنفت له جزوان فإنه النبي من يسأله فجنفت هل سرقوها ابنه سرق أو ما سرق ممكن لو سألها فيجوز أن يكون الكلام موجح حقيقة تلبي يعقوب لأن يسأل الجدوان ويمكن أن تنبقني يعقوب عليه السلام الغمد إذن لا مجال يقول هذه الجدوانية صحيحة لكن حتى لو قلنا إنه حجس واسأل القرية بمعنى واسأل أهل القرية هذا بعض يقول هذا أن أن أن أن نهدف المدافع ويقام المدافع له وهذا كثير يهدف المدافع ويقام المدافع له مقامه لكن أيضا نحن بأن الذين يبون للمجاز هذا مجاز مش المجاز يفعل يبون لا هذا مجاز أنك تحالف المدافع ضد المدافع لأن تحالف المدافع وتنقي المدافع له مقامه ويأخذ عربة هذا مجاز معنى ما كلمه ما ما في فكل شيء ذهب تجعل المصدر يا اسم مكان المصدر بمعنى بمعنى بمعنى العامل اللي هو بمعنى عادل طبق هذا عند بلاغه هذا مجعد لما تقول هذا رجل حدر أو هذا قاض عادل طب المصدر مجعد كان الافضل يقول هذا قاض عادل هذا قاض عادل لكن صحف اللغه تقول هذا قاض ابلد ايضا يا الذين نابون ما الذين يكون المجاز الذين يكون المجاز هذا اشكال من اساليب العرب قلنا ان المنحو مات او شبك لكنه لا استبدال الاسم الثاني بالمصدر وهو بمكان ما تريد ان نعني المجاز لان المفروض ان نقول قام عادل فلما جعلنا المصدر كشف القاعد هذا نوع المجاز لان الاصل الحقل انه لا يشتغل هنا فكان استثناء ان هذا فضعه غير موضعي بعض الاحيان يعمل العادي المصدر في غير موضعه لما جاء انا و طلعت من بعد فقلنا راضي عدل عندي هذا و وصلنا لهذه النتيجه قال لي يرضو ان هو مثل كذلك الوجدان الرضا قال لي عني ان اليوم هذا الاسلوب مكعب صحيح ما حلو اليوم انا داريت هاي العربيه و انت ما حلو اليوم واذا واذا لم يكن هذا الاسلوب هل ترضون صحيح ذكرتني هذا مجاز وهذا لا نسميه مثلاً فلف المضفر أو مضف مقامع أو زمينه فهذا حقيقة إذا إذا, إذا من هذا فهم يبدو الأمر مبالغ لكن يبقى قضية أخرى هو مشكلة أيضاً يقولون يعني من أبهر من أبهر مظاهر المجاز أنه يجوز حدفه قد قاعد عندنا صحيح المجاز يجوز حدفه <تصفيق> مثلاً لو قلت عيت أسداً يجوز نتنمه كذا هذا ما عايق السلام إذا ما عايق ردوه بي لباسي ما عايق من المجان ينسح لكن يمكن أن المجان يجاب عن هذا أننا كما قلنا في, في الخبر ما يحلمه السدق وكرم يذاتي أدري من خارج ونحن قلنا الخبر ما يحتمل السلطة والكذب للاده ولهذا لما قلنا للاده خرج خبر الصادق خبر الله سبحانه وتعالى وخبر وسيله لأنه جاء وسيله من أمري الخارج لإذن ذاته وهو أنه من عند الله سبحانه وتعالى وهنا من يترسل الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمعجزة التي أدى بها طوان نبي الله صلى الله عليه وسلم كذب قطعي مثلا يقول فلان موجود ويسبره بي موجود فاذا هذا هو... هذا ما يحتمل ما يحتمل, ما يحتمل أنه صدقة وكذب كذب الحقيقة عليك كذب عليك؟ أو حينما يزع عنده ويزع عنده ويزع عنده ويمان رضي الله هذا كذب مهم. ما هو خبر يحتمل صدقة وكذب كذب قطعا لكن كذب هو قطعا لأننا في التحريف هو ما يحتمل صدقة وكذب إذاني لانيا من خارج الذي جعلنا نقطع لأن خبر المتنزئ لا ليس لأنه لأنه لأنه تعريفنا غير صحيح، لا عندنا قليل بأن هذا كذب. ومسو طبعاً خبر متواتر، خبر متواتر بلفظ القصر. ما أنه داخل في التعريف ما يحتاج مسلا وقت. لكن نقول لاتي، لكن لكن قطعنا بالسبب ليس ذلك يام الخارج وهو كدرة المخبرين المتواتر، كدرة المخبرين المتواتر. كذلك الحد نسبة. قلنا إن المجال يجب في الفبور يقول في قرآن ليس ليس بأنه يعني كما قلنا رب في الهسن لكن الحبر القرآن لا يجوز بأنه ثابت التناير عندنا متى قطعنا على كل شيئا أنها ثابتة لله قطع بدلي أنهم يزبطون لله الحياة ويزبطون لله أدخل هو في مكان ما هو في الكمال الاعلى انا كذلك فما يظن عدد الاشياء اخرى يكون استواء ويكون يوم ويكون وجه كيف اكتسب اليد وكيف اكتسب النفس ان الذي اثبت به الوجود لله عز وجل يلزمكم طعنا ان يثبتوا لي الاستواء طبعا كان مقصدكم التنزيه وان الوجود مقصود بالتنزيه قال إن إبقات ما أثبته ابنه عز وجل نسي منا في التنزيز أثبتتم العلم وابنه عدم يعدى واثبتتم لله السمن وابن عدم يسمن وذلك تعال الله وأثبتتم الكلام أيضا بذلك شعرة أثبتتم لله الكلام وابن عدم يدكرنا ما الله عن تشهر جلس لكن كنت أقول كلام للفجرة لا علم يلغب لك عز وجل الحياة هو الحل الذي لا اله الا هو الحي القيوم فانت وكده في ماتش ده ايوه بالظبط ده اللي بيجمع الوجود انني لاذاك فالمجتمع ان لاذاك لا ولا مش موجود فكوره في الدنيا حتى ولو قلنا ان المجاز في الحروفه في القران لا يجب انه اتسبب من امر خارجي اتسبب افتقاد وعدم هل من أمن خارج كما قلنا بالنسبة للخبر أنو اكتسب التبويض وهو اكتسب السرقة من أمن خارجي وكسب الكلب من أمن ااا وضع الكلب من أمن خارجي ووضع الصدق من أمن خارجي كذلك أيضا امتنع امتنع امتنع الهو من أمن خارج وهو قيام الأديان بأن أننا نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما تقبله وما تقبل الله صلى الله عليه وسلم لا تشبه ولا تحيك ولا تميل ولا تعطيه فلا سوف يقولون ليس لكي يواصلون الوصف لما يتعرض إذا إذا سلم لنا هذا يبدأ أن الله متقالب جدا يكون الأمر متقالب جدا نعم فهذا له هذا له لأن كانت المشكلة لن أعلم يعني يخشى أن يتخذ, يتخذ هذا المجان ان يجعلهم طريق <تصفيق> الليل نفس هذا وهذا نسد وعاد